أخذنا من النبيين ميثاقكم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا من Köszönöm. takallamu وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورتكم أرضهم وليا